خمر اللذة للشاربين وأنهار من عسل وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من رب Bihim ménu a chodidou, finnere, a s hromem,